مستقر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 كَالذَّبَت قَبلَهُم قَوْنُ حِ فَكَذَّبُوا عَبِدَنَا وَقَاالُ مَجونُ وَجْدُ جِ فَدَعَ رََّهُ أَني مَوْغْلُغُ فَ تَصِْ فَفَتَحْنَا أَب وَابَ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 مد بار فک وَنُذُر و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 وَلا قَدَ السَّرن الْقُرآانَ للِذِكْرِ فَهَلْمِ مُدكِر كَذَّبَت ثَمُودُ بُِّذُرْ فَقَاال أَبَشَرَم مِا وَاحدًا النَّ التَّبِعهُ إِا إِذًا َّ فِيَ بُلَالِ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 وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرٍّ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَوَ فَعَقَرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ واحدة فكانوا كهشين المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليه صِيبًا إِلَّا أَنَّاطَ آل نَجَّيْنَاهُمْ بِسِحْرٍ نِعْمَةً مِن عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَقْشَةَ نَا فَكَمَا رَأَوْا وَلَ قَدِرَ وَدُهُ عَمْ وَيفِهِي فَوقمَسْنَ أَعْيُونَهُم فَذوقُ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَ قَلِ صََّحَهُ بُكْرَةً عَذَابُ مُسْتَفِرْ فَجوقُ عَذاَابِي وَنُذُر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 أَكُنْ فَارِقُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولائِكُمْ أَمْلَكُم بَرَاءَةٌ فِي الذُّبُرْ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سطر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما امحيا بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مذكر وكن شيء فعلوه في الزبور وكن صغير وكبير مستطر ان المتقين في جنات ونهر